وبيّن في مواضع أخر أنه زينها بالنجوم وأنها السماء الدنيا كقوله ولقد زيّن السماء الدنيا بمصابيح الآية وقوله إنا زيّن السماء الدنيا بزينة الكواكب قوله تعالى وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه حفظ السماء من كل شيطان رجيم وبيّن هذا المعنى في مواضع أخرى، كقوله وحفظا من كل شيطان مارد وقوله وجعلناها رجوما للشياطين وقوله فمن يستمع الآن يجد له شهاب رصدا وقوله إنهم عن السمع لمعزولون وقوله أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين إلى غير ذلك من الآيات والاستثناء في هذه الآية الكريمة في قوله إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين قال بعض العلماء هو استثناء منقطع وجزم به الفخر الرازي أي لكن من استرق السمع أي الخطفة اليسيرة فإنه يتبعه شهاب فيحرقه كقوله تعالى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وقيل الاستثناء متصل أي حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحي وغيره إلا من استرق السم، فإنا لم نحفظها من أن تسمع الخبر من أخبار السماء سوى الوحي فأما الوحي فلا تسمع منه شيئا لقوله تعالى إنهم عن السمع لمعزولون قاله القرطبي ونظيره إلا من خطف الآية فإنه استثناء في الواو في قوله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الآية قال المؤلف أجزل الله مثوبته قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح اللواقح جمع لاقح وأصل اللاقح التي قبلت اللقاح فحملت الجنين ومنه قول ذي الرمة إذا قلت عاج أو تفتيت أبرقت بمثل الخواف لاقحا أو تلقح وأصل تلقح تتلقح حذفت إحدى التائين أي توهم أنها لاقح وليس كذلك ووصف الرياح بكونها لواقح لأنها حوامل تحمل المطر كما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا أي حملت سحابا ثقالا فاللواقح من الإبل حوامل الأجنة واللواقح من الريح حوامل المطر فالجميع يأتي بخير ولذا كانت الناقة التي لا تلد يقال لها عقيم كما أن الريح التي لا خير فيها يقال لها عقيم كما قال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم الآية وقال بعض العلماء اللواقح بمعنى الملاقح أي التي تلقح غيرها من السحاب والشجر وعلى هذا ففيه وجهان أحدهما أن المراد النسبة فقوله لواقح أي ذوات لقاح كما يقال سائف ورامح أي ذو سيف ورمح ومن هذا قول الشاعر وغررتني وزعمت أنك لابن في الحي تامر أي ذو لبن وتمر وعلى هذا فمعنى لواقح أي ذوات لقاح لأنها تلقح السحاب والشجر الوجه الثاني أن لواقح بمعنى ملاقح جمع ملقحة وملقح اسم فاعل القحت السحاب والشجر كما يلقح الفحل الأنثى وغاية ما في هذا القول إطلاق لواقح وإرادة ملاقح ونظيره قول ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد أو غيره ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح فإن الرواية تطيح بضم التاء من أطاح الرباعي والمناسب لذلك المطيحات للطوائح ولكن الشاعر أطلق الطوائح وأراد المطيحات كما قيل هنا بإطلاق اللواقح وإرادة الملاقح أي الملقحات باسم الفاعل ومعنى القاح الرياح السحاب والشجر أن الله يجعلها لهما كما يجعل الذكر للأنثى فكما أن الأنثى تحمل بسبب ضرب الفحل فكذلك السحاب يمتلئ ماء بسبب مري الرياح له والشجر ينفتق عن أكمامه وأوراقه بسبب إلقاح الريح له قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة وأرسلنا الرياح لواقح أي تلقح السحاب فتدر ماءا وتلقح الشجرة فتنفتح عن أوراقها وأكمامها وقال السيوطي في الدر المنذور وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والخرائطي في مكالم الأخلاق عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله وأرسلنا الرياح لواقح قال يرسل الله الريح فتحمل الماء فتلقح به السحاب فيدر كما تدر اللقحة ثم يمطر وأخرج ابن أبي حاتم وابو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يرسل الله الريح فتحمل الماء من السحاب فتمري به السحاب فيدر كما تدر اللقحة وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله وأرسلنا الرياح لواقح قال تلقح الشجر وتمر السحاب فأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي رجاء رضي الله عنه قال قلت للحسن رضي الله عنه وأرسلنا الرياح لواقح قال لواقح للشجر قلت أو السحاب قال وللسحاب تمر به حتى يمطر وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله وأرسلنا الرياح لواقه قال تلقح الماء في السحاب وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله وأرسلنا الرياح لواقه قال الريح يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب السحاب وابن جريد وابو الشيخ في العظمة وابن مردويه والديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ريح الجنوب من الجنة وهي الريح اللواقح التي ذكر الله في كتابه وفيها منافع للناس والشمال من النار تخرج فتمر بالجنة فيصيبها نفحة منها فبردها هذا من ذاك وأخرج ابن أبي الدنيا عن قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور والجنوب من الجنة وهي الريح اللواقح هذا حاصل معنى كلام العلماء في الرياح اللواقح ويكون بهذا كفاية قدرنا في هذه الحلقة ونستكمل بقية الحديث حول الرياح في الآيات الكريمة في حلقتنا القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته